أمي لا أقوى ناديني بحنادي كذا لا, لا تدعيني أرقني البعد أيا أمي والنار بجوفي تكويني أمي لا أقوى ناديني بحنادي كذا لا, لا تدعيني أرقني البعد أيا أمي والنار بجوفي تكويني جرت الض صوت فلا مر الا للطيف يناديني فتهلل دموعي يا امي ويزير الجرح الجرح براكيني